بسم الله الرحمن الرحيم َ م ا تسألون عن النبئ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سعلمون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 لنخرج به حب ونبات وجنات ألفا ف إن يوم الفصل كان ميقات يوم يوم فخ في الصور فتأتون أفواجا وفُتِحَت السماء فكانت أبواب ا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت م ر ص ا د ا للطاغين مأبا لا ب ث ي ن َ فيها َ ح ق ا ب ا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمموا وغسقوا ج ز ا ؤ و م فاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء َ ح ص ي ن ا ه كتابا فذوق فلن نزيدكم إلا عذابا إن ل ل م ت ق ي ن مفازا حدائق و َ ع ن ا ب ا وكواعب أترابا و ك أ س ا دهاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء أم الرّبك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا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 ذ ا ب قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطاء والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أ م ر ا ي يوم ترجف الراجفة تتبعها ا ل ر ا ِ ف ة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أإن لمردودون في الحافره أإذا كنا عظام نخره قالوا تلك إذا كرط خاسره فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذناداه ر ب ه ب ا ل و ا د المقدس طوى إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى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 و ا ل أ ر ض بعد ذلك دحها، ا أخرج منها ما أها ومرعاه، والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى.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 إلى ربك م ت ه ا ا إنما أنت مذر من يخشها ا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك ي لعله يزكى أو يذكر فتن ف ع ه الذكراء أما من ا س ت غ ن ى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 ف م ن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أ ك َ ر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أشره كلا لم ما يقض ما أمره ف َ ل ْ ي َ و ْ ر ِ ر َ الْإِنسَانُ إلَى طَعَامِهِ أ َ ن َ ص َ ب َ بَنَ الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ ش َ ق َ ق َ ن َ الْأَرْضَ شَقَّ ف َ أ َ ن ب َ ت ْ ن َ ا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَبَّ و َ ز َ ي ت ُ ن َ و َ ن َ خ ْ ل ا وَحَدَائِقُ الْبَاءِ و َ ف َ ا ك ِ ه َ ة و َ أ َ ب َ ا مَتَاعَلَكُمْ وَلِأَنَّ عَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ ا ل ص َّ ا خ ُِ يَوْمَ ي َ ف ر ُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل ا م ر ئ منهم يومئذ ش أ ن يغني ه و ج و ه يومئذ مسخرة ضاحكة مستبشرة وجوه و يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس ك و ر ت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا اللحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا ا ل م و و د ة سئلت بأي ذ ด ب ت ت ้บ قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احبرت فلا أقسم بالخُنّس الجوار الكُنّس والليل إذا عسَس والصباح إذا تنفَس إنه لقول رسول كريم ด้ قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين وما صاحبك بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب ب ظ ن ي ن วَ่มัวบ์บุค ط ูลชั ي ต้า ا รจีม์ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاء أنا إلا أيشاء أن الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت و َإِذَا الْكَوَاكِبُ ا, الك إ, إ ن ْ ت َ ث َ ر َ ت ْว َإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ว َإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمَ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلابلت كذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.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 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ا ل ر َّ ح ي م وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟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 و ي ل يوم ئ ذ للكذبين م الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم ع َ ى ربهم يومئذ لمحجوبون ثم ม์อินน ه ُ م มล์ صالو الجحيم ทั้มม์อีย ا ال ควาล هذا الذي كوت به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عللين وما أدراكما عيون كتاب م ر ق و م يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من الرحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فلتنافس المتنافس ومزاجه من تسمين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 وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَآءَ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ُ ي ن َ وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الآراءك ينظرون.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 وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك ك ا ِ ح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أُتي كتابه بيمينه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 هو كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن ل ن ي ل حور، بل إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما و س ق وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ ط َ ب َ ق ً عَنْ ط َ ب َ ق ً فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أ َ ع ل َ م ُ بِمَا ي ُ و ع ُ و ن ف َ ب َ ش ِ ر ه ُ م ب ع ذ ا ب ٍ أ ل ي م إ ِ ل ا ا ل ذ ي ن َ آمَنوا و َ ع م ِ ل و ا الصالحاتِ لَهُمْ أجرٌ غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهد قتل أصحاب الأخدود ا ن نار ذات الوقود إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أ ن يؤمن بالله العزيز الحميد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 وهو الغفور الوادود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثامود بل الذين كفروا في تكذيب وَاللَّهُ مِن و َ ر َ ا ئ ِ ه ِ م ْ مُحِيطٌّ بَلْهُ و َ ق ُ ر ْ آ ن ٌ مَجِيدٌ فِي ل َ و ح ٍ مَحْفُوظٍ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والسماء والطارق وما أدراكما الطارق أن نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ ف َ ل ي و م ظر الإنسان مما خلق خلق َِ مما ِ ن إ َِ ا ف ِ ق َ يَخرجُ ُْ مِنْ بينِ َْ الصُّلبِ ْ والتَّرَائِبِ َ إنَّهُ ِ على ََ ر َ ج ْ ع ِ ه ِ لقَادرٍ َِ يومَ َْ تُبَلَّ السَّرَائِرَ فَمَا لهُ َ مِن ْ قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول ف ص ل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ف َ م َ ه ي ل ِ الكافرين ََِِْ أمهلهم َُِْْْ ر ُ و َ ي ْ د ً ا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر ف ه د ى والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أن أحوى س ن ق ر ئ ك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ل ل ي س ر ا فذكر إن نفعت ا ل ذ ك ر ى سيذكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق َ الذي يصلن ا نار ا ل ك ب ر ى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير و أبقا إن هذا لفصح ا ل في الأولى صح في إبراهيم وموسى ب ิ سم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجهه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل ى نار ا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يُسمن ولا يُغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية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 فيعذبه ด الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ب ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ت ر كيف فعل ربك بعاد إ ر م َ ذ ا ت العمد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 อ ن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ر ب ه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أ ك ر م ا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما و َتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ ย์มไอ้ดิ ك ์ท์ดคร์อิ ن َา ا ل ันน ا ل ذ ِ์ท์คราย์ย ن ค ي ูย์ย์ลา ت ต์นี่คดัมِ์ล์ให้ยัติ์ฟย์ย์์ไอ้ดิย์ท์ลาَ์ยัดบ์ั ح َ د َ وَلَا ي ُัลายุทควัทาคว์ห์อหด์ เอเ ه ตุั نفس المطمئنه يرجع إلى ربك راضية مرضية فدخل في عبادي ودخل جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أحسب ألا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال ا ل ّ ب ا د أحسب ألم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نجدين فلقد حمل ع ق ب َ وما أدراك مل ا ا عقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذم سو به يتم ي ا ذم ا قربه أو مسكين ا ذم تربه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 بسم الله الرحمن الرحيم والشمس و ض ح ا ه ا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا ي غ ش ا ه ا والسماء وما بناها و ا ل َ ر ض وما طحها ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم بذن بهم فسوها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق ا ل ذكر والأنثى إن سعيكم ل ش ت ى فأمّا من ا ع ط ى واتق ى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 إن علينا ل ل ه د َ ة وإن لنا للآخرة والأولى ف َ ن ذرتكم نار تلظاء لا يصلها إلا ا ل أ ش ق َ الذي كذب وتولى وس يجنبها الأتقا الذي ي ؤ ت ي ماله يتزكى ومال أحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاؤ وجه ربه الأعلى و ل سوف ي ض ى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتضأ ألم يجدك يتيم فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأمّا اليتيم فلا تقهر وأمّا السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدّثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا ع َ ن ك َ وِزْرَكَ ا ل َّ ذ ِ ي أ َ ن ْ ق َ ب َ ظَهْرَكَ วَ ك ك ف َั้งนัَนแล้วคดิเคَาะห์ฟ้ ن อ ع นน ع มะะลุสริยุสราอินน์มะะลุสริยุสราฟ้า ا ินนَมَะَุส ل َยุสราฟ้าอินน์มะะลุสริ م ุสราฟ้าอินน์มะะลุสร ا ยุสราฟ้าอ วَ ين ين ل ل ل ا, ت د د أ ل ت ِ ي ن ِ و َ ا ل ز َّ ي ْ ت ُ و ن ِ وَطُورِسِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ِ س م ِ الله الرحمن الرحيم يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان มนุษย์นั้นไม่ตั้งใจเรา ا ل ้สึกเสียใจฉันจะกลับไปหาพระเ ا ้าฉันเห็นคนที่เป็นดี كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا ل ئ ل م ينتهل ن س ف بالنصية نصية ا كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع و الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا أنزلناه في ليلة القدر وما أ د ر ا ك ما ليلة القدر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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلصح فم مطهر فيها كتب قيمه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 وذلك دين القيمة إن الذين كثروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئكهم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أ ِ ك م خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها อับดัลร ضي الله عنهم ورضوا عن ه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا ز ل ز ل ت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إ س ا ن مالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يره وَمَن يَعْمَل م ِ ث ق َ ا ل ذَرَّة شَرِيرَه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ا ل ر ح ِ ي م و َ ا ل ْ ع َ ا د ي ا ت ِ ضَبَحَ ف َ ا ل ْ م ُ ر ِ ي ا ت ِ ق َ د ح َ ف َ ا ل ْ م ُ غ ي ر َ ا ت ِ ص ُ ب ح َ ف َ أ ث َ ر ن َ ب ِ ه ن َ ق َ ع ا فوسق نبه جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيدة وإنه لحب الخير لشديد أ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور و َحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ ر َ ب َّ ه ُ م بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةِ مَا الْقَارِعَةِ وَمَا أدراك ما القارعة يوم يكون الناسك الفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن ا ل م ن ف و ش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ ف َ أ ُ م ْ م ه ُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاجُمُ التَّكَاثُرُ حتى ُ ر, ر م م ت م المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ث ุ่มแลَะรَนหน้าอีน์ลَ่ย์ขีนทุ่มแ ن ้ะทุ ي มแَ้ะทَุ่ ل ล้ะทุ่มแล้ะทุ่มแล้ะทุ่มแล้ะทุ่มแล้ะทุ่ إنا ل إ ن س ا ن لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مزت ل ل م ز ه الذي جمع م ا ل ا وعده د يحسب أن ماله أخلده كلا لي بذن في الحطمة وما أدراك م ا الحطمة نار الله الموقدة التي م د م م د ا تطلع على ทั้งที่จ ا ل ل ้ง م ระหนักถ م งควา د จ بسم الله الرحمن الرحيم ง ل م تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟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 ب ิ سم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فاليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أ ه م من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع ا ل ي ت ي ن ولا ي ح ض على طعام المسكين ف و ي ل ل ل م ص ل ي ن ا ل ذ ي ن ه م ع ن ص ل ا ت ه م س ا ه و ن ا ل ذ ي ن ه م ي ر ا ء و ن و ي م ن ع و ن ا ل م ا ع و ن ب س م الله الرحمن الرحيم. เอ๋ยนัก ك ห้นักให ص นักให้นัก ك ห ا ن ักให้นักให้นักให้ ب ัก ا ل ้นักให้นักให ي นักให้นักให้นَ ا ให้นักให้นักَห้ أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم و َ ل ي د ي ن بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء َ ن ص ر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ ا ل ر َّ ح م َ ن ِ ا ل ر ح ي م ت َ ب َّ ت ي َ د َ أَبِي ل َ ه ب ٍ و ت َ ب م อัลกน่า عنهماله وما كسب سيأصل نار ذات لهب وامرأته حملت ال الحطب في جدّها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقّب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم กล่า أ อ้างด้วยพระเจ้าของมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของَนุษย์ผู้เป็นพระเจ้าของมนุษย์ผู้เป็นผู้สรางมนุษย์ผู้อั่ละไม่ชอบการุุูรินน من الجنة والناس